أ ن ا ضغط ه ذ ه قفلت المفاتيح ط ي بسم ب الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد وعلى آ ل ه و ص ح ا ب ت ه أ ج م ع ي ن ا ل ن و ع الرابع من الباب ا ل أ و ل ا ل ن و ع الرابع من العوامل ا ل ل ف ظ ي ة ا ل س م ا ئ ي ة حروف تنصب الفعل المضار طبعا النصب لا تقوم به إ ل ا الحروف لا يوجد أ س م ا ء تنصب الفعل المضارع الافعال أ ف ع ل ل طبعا تنصب ا ل م ض ا الأفعال ر ع تنصب الفعل المضارع ولكن النصب للفعل المضارع قلنا قياسي نحن نتكلم عن العوامل ا ل ل ف ظ ي ة ا ل س م ا ع ي ة لا يوجد عوامل لفظيه سماعيه هي ع ب ا ر ة عن اربعه عوامل وهذه <تصفيق> العوامل حروف ليست أ س م ا ء ولا أ ف ع ا ل ل أ ن ه ا لو كانت أ ف ع ا ل ا لدخلت في باب العوامل ا ل ق ي ا س ي ة وهي ليست أ س م ا ء ل أ ن ا ل أ س م ا ء منها ما هو عامل ا ل س م ا ي ومنها ما هو عامل قياسي إ ذ ا يمكن أ ن نصل إ ل ى نتيجه نقول العوامل ا ل س م ا ع ي ة تنحصر في ا ل أ س م ا ء والحروف لا توجد عوامل ا ل س م ا ع ي ة هي ع ب ا ر ة عن أ ف ع ا ل فالعوامل ا ل س م ا ع ي ة تنحصر في ا ل أ س م ا ء وتنحصر في الحروف فالذي حروف الفعل أيدينا المضارع بين تنصب طبعا هذا الباب باب استقصائي بمعنى أ ن المصنف استقصى كل الحروف التي تنصب الفعل المضارع لا يوجد غير هذه الحروف ا ل أ ر ب ع ه التي ذكرها المصنف في هذا الباب يمكن أ ن تنصب الفعل المضارع أ ن ا أ ت ك ل م بهذا الكلام على مذهب البصري ي ن البصريون يقولون النواصب أ ر ب ع ة فقط أ م ا الكوفيون ف ا ل أ م ر عندهم مختلف إ ذ ن النواصب عندهم ع ش ر ة النواصب عندهم ع ش ر ة النواصب التي اختلف عليها الكوفيون والبصريون البصريون قالوا النصب ا هو إ ن م ض م ر ة بعد, هذه بعد, بعد لام التعليل أ و بعد واو ا ل م ع ي ة أ و بعد فاء ا ل س ب ب ي ة قالوا النصب ا هو إ ن ا ل م ض م ر ة أ و بعد او التي بمعنى إ ل ا أ و إ ل ا الكوفيون قالوا ل النصب ا ا هو واو ا ل م ع ي ة فاء ا ل س ب ب ي ة أ و التي بمعنى إ ل ا أ و إ ل ا لا مكي ف ي ع د د و ن نوصب ا يصلون ا ل نوصب ا إ ل ى ع ش ر ة الكوفيون ا ل ب ص ل و ن يقولون النوصب ا أ ر ب ع ة ولكن امتازت إ ن من بين أ ن النصب ا من بين هذه أن النوصب ا أ ن ه ا تعمل ظ ا ه ر ة و م ض م ر ة فالمواضع التي أ ك م ل بها الكوفيون العدد إ ل ى ع ش ر ة عند البصرين النصب ا فيها أ ن ولكنها م ض م ر ة وليست ظ ا ه ر ة لذلك قال وهي أربعة النواصب أ ر ب ع ة فعلى مذهب البصريين المصنف استقصى كل النواصب ا ل أ و ل أ ن أ ن ا ل م ف ت و ح ة ا ل ه م ز ة ا ل س ا ك ن ة النون طبعا حرف مصدر ونصب واستقبال عندما تدخل على الفعل ا ل م ض ا ر ه تفيد هذه المعاني ا ل ث ل ا ث ة تقول أ ح ب أ ن أ ط ي ع الله أ ح ب فعل مضارع مرفوع و على مترفه الله ض م ا ظ ا ر على آ خ ر ه والفعل ا مستثمر ص د ونصب واستقبال مبني على ا ل س ك و ن لا محل له من ا ل إ ع ر ا ب أ ط ي ع فعل مضارع منصب و ب أ ن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 جوازا تقديره هو و ا ل ج م ل ة في محل نصب حال <تصفيق> أ ن هي أ م الباب أ م النواصب و ل أ ص ا ل ت ه ا في هذا الباب عملت ظ ا ه ر ة وعملت م ق د ر ة طبعا الموضوع ل ي س مجال ا ل ت ف ص ي ل م و ا ض ع إ ض م ا ر أن نحن ن ت ك ل م عن أن ا ل ظ ا ه ر ف ي ل والتفصيل والتفصيل والتفصيل ا ل ت ف ص ي ل ا ل ت ف ص ي ل و ا ل ت ف ص ل والتفصيل والتفصيل و ا ل ت ف ص ي و ا ل ت ف ص ي والتفصيل والتفصيل ا ي ل والتفصيل ا ل ت ف ص ي ل و ا ئ ز ب ح ي ث ي م ك ن أن أ ظ ه ر ه ا ل ت ف ص ي ل والتفصيل و ا ت ف ص ي ل و ا ا ل ت و ا ل ت و ا ت ف ص ي ل و ع ل ت ف ص ي ل و ا ل ت ا ل ت ف ص ي ا ل ت ف ص ي ل ج و ا ز ا أ و وجوبا س ي أ ت ي في م ا ب ع د عندما ن ق ر أ أ ح د الشروح التي وضعت على العوامل أ و عندما ننتقل إ ل ى موضوعات النهر بذن الله تعالى لكن الذي نعرفه أ ن أ ن تعمل ظاهرة ومضمر الذي ينبغي أ ن نعرفه و أ ن ه ا تنصب ا ل ف ع ل المضارع فهي عامل مؤثر ف ي ا ل ف ع ل المضارع يؤثر النصب هذا العامل له ث ل ا ث ة م ع ن ي ا ن إ ض ا ف ة إ ل ى النصب فهو حرف طبعا ليس اسم ومصدر ل أ ن ه يؤول مع الفعل بمصدر واستقبال ل أ ن ه إ ذ ا دخل على الفعل المضارع يصبح مجها و إ ل ى المستقبل فعندما أ ق و ل أ ح ب أ ن أ ط ي ع يعني أ ح ب طاعه الله فتؤول الله يمكن أ ن تدخل على الفعل الماضي فلا تفيد الاستقبال ويمكن أ ن تدخل على ا ل أ م ر أ ي ض ا طبعا ا ل أ م ر هو أ س ا س للاستقبال فتؤول مع الماضي و ا ل أ م ر بمصدر فالمصدريه ة أمو الأفعال أ المشترك المبنية والفعل المعرب والفعل بين ن إلا ا لا بالماضي إعرابا يمكن أن تؤثر بالماضي إعرابا ولا أ ن تؤثر بالأمر فقط, بالامر فقط تؤول معهما بمصدر تقول يعجبني أن درس زيد يعني أعجبني أن أقول أن يعني يعني يعجبني درس زيد درس زيد درسه جملة هذه م ت ان ق والاستقبال أقول ض مضالعي ة الحالة جملة يعجب الماضي أعجبني فعل عن عن وأن درسه أ درس زيد أ ع ج ب ن ي أ ن د ر س يعني أ ع ج ب ن ي دراسه زيد قلت له أ و أ م ر ت ه ب أ ن د ر س يعني أ م ر ت ه ب ا ل د ر ا س ة فمع الماضي ومع ا ل أ م ر هي حرف مصدر مبني على السكون ولا تفيد الاستقبال ولا تنصب مع المضارع ينضاف إ ل ى ا ل م ص د ر ي ة إ ف ا د ت ه ا الاستقبال وينضاف إ ل ى ذلك أ ي ض ا إ ل ى ف ا د ه الاستقبال و ا ل م ص د ر ي ة أ ن ه ا تعمل في المضارع المصب طيب وشكن إ عن ر ا ب ا أن حرف مصب د ر ن السكون مبني وأن ي ماضي في تأويل على الإعراب فعل على الإعراب والفعل فاعل لا محل لهم الإعراب. درس فعل ماضي مبني على الفتح لا محل لهم درس مصدر أ ع ج ب ن ي أ ن درس ه يعني أ ع ج ب ن ي دراسته زي دلوك مبني درس فالماضي مبني او اصل فيه البناء على الفتح ما لم يتصل به ا ل ج م ا ع ة فيبنى على ا ل ض م أ و يتصل به ض ل م ن ر ف ع متحرك فيبنى على السكون ب أ ن ي درس أ ي ض ا ا ل أ م ر مبني على السكون والفعل وعن في ت أ و ي ل مصدر والباء هنا البحرف ا ء جر و أ ن والفعل في تاويل مصدر مجرور بالباء أ م ر ت ه بالدراسه ولذلك دخلت, الم... دخلت الباء على أن ان على لأن أقول أن والفعل في تأويل اسم مجرور بالباء النصب الاستقبال وتؤول الفعل الفعل المضارع أن أن إذن معناها النصب، معناها وتؤول مع الفعل بمصدر وتنصب مجرور في مع طيب بمصدر هذه تأتي مع الماضي مع و ا ل أ م ر ف ل ا ت ف ي د إلا ا ل م ص د ر ي ة ا ل ث ا ن ي لن ا ل ع ا م ل ل ا ث ا ن ي الذي ي ن ص ب ا ل ف ع ل ل ا م ص ا ر ع طبعا لن لن م ي ز ت ه ا أنها ل ا ي م ك ن أ ن ت ه م ل لا ي م ك ن أ ن تأتي غير ن ا ص ب ب خ ل ا ف أن ي م ك ن أن تأتي غ ي ر ن ا ص ب ه كما لاحظنا مع الماضي ومع ا ل كما أ ن ه ا يمكن أ ن ت أ ت ي ز ا ئ د ة ان يمكن أ ن ت أ ت ي م ف س ر ة أ م ا ل ن فلا ت أ ت ي إ ل ا ن ا ص ب ب ولذلك هذه م ي ز ت ه ا في ا ل ن ص ب لا يتخلف دخولها عن ا ل م ض ا ر ع لا تدخل لا على الماضي ولا على أمر ولا أمر يمكن أ ن ت أ ت ي م ه م ل ة هذه ا ل م ي ز ة التي تبتاز بها لن. لن حرف مصب يفيد النفي لن حرف نفي والنفي متوجه إ ل ى المستقبل عندما تقول لن أ ذ ه ب فكلامك يفيد أ ن ك ل م تذهب في المستقبل تنفي الذهاب في المستقبل بعض النحات قال لن تفيد الدعاء يعني تفيد النصب والنفي والدعاء والبعض ا ل آ خ ر قال تفيد التابيد أ ب ي د ل م ع ت ز ش ش ه هذا المذهب ر ر م أندز خ قال لن ت ف ي التأبيد والبعض قال تفيد ا ل ت أ ك ي د لكن المتفق عليه من هذه المعاني هو النفي والاستقبال المعاني ا ل أ خ ر ى مختلف فيها بعض النحات يوافق عليه والبعض ا ل آ خ ر لا يوافق عليه فنقول فنحن عندما ن أ ت ي لنعربها نقول لن حرف, نصب حرف نفي ص ب ح ر ن ف واستقبال ونصب المعاني متفق عليه اذا أ ر د ت أ ن تضيف معاني أ خ ر ى إذا يعني أنت رأيت ارتايت أ ن ه ا يمكن أ ن تفيد الدعاء تقول حرف نفي ونصب واستقبال ودعاء إ ذ ا كنت أ ي د هذا المذهب أ و ان كنت ترى يعني انها ل ل ت أ ب ي د فتقول لن حرف نفي ونصب واستقبال و ت أ ب ي د بحسب المذهب الذي تذهب إ ل ي ه طبعا الذي قال للدعاء استدل ب آ ي ة ق ا ل ر ب ي بما أ ن عمت علي فلن أ ك و ن ظ هير ا للمجرمين قال م ع ن ى ه ذ ه ا ل آ ي ة فجعلني لا أ ك و ن ظ هير ا للمجرمين ايه تاكل هذل ا ا م ع ن ى و ت ح ت م ل أ ن هذلك م ع ا ه د ة ل ل ه م ن ه ب ي ل ايا ه ر م ج ر م ا جزاء لتلك النعم ة ف ل ي ست ن ص ا في ا ل د ع ا ع ليس ت ن ص ا في ا ل د ع ا ء في هذا الموضوع طيب إذا لن تؤثر في عامل لفظي سماعي يؤثر في الفعل المضارع عن نصب متى ر أ ي ن ا ه ا لقول حرف نصب لا يتخلف ا ل نصب عنه لقول لن حرف نفي ونصب و استقبال و نفي حرف نفي ونصب و استقبال مبني على السكون لا محل له من الاعراب يجب ان ي ك و فعل مضارع منصوب به و ع ل ى نصبه الفتح الظاهر على آ خ ر ه الله فعل ا مرفوع ويعرف ع ل ى ت ر الضم الظاهر على آخره تعالى ع ل م ا ض ي ك ب ن ا ل ف ت ح ا ل مقدر على ا ل أ ل ف والفعل ا مستتر جواز ن ت ق د ر ه هو ا ل ج م ل ة في محل نصب حال للكافرين اللام حرف جر بن عالكسر لا محلله من ا ل إ ع ر ا ب الكافرين اسم مجرو ر بللام ا وعلى مجره الياء ل أ ن ه جمع مذكر سالم ذلك جان ذكر ا ل س ا ل تكون علامه رفع الواو وتكون علامه كره ونصبه الياء ش من الاول من عند الاعراب لن يغفر لن حرف نصب ونفي واستقبال يغفر فعل مبارئ ن ص ب ل م ايوه وعلى نصبه فالحبار الاخر الله مفعول به لا ما الذي ي ف ر فاعل, فاعل ايه؟ لا. مرفوع للكافرين مبني على مبني على الكسر ايوه اسم لا, لا محله من الاعراب محل الكافرين اسم مجرور بلا بي بي ا ل وعلى مجره وعلى ريال مجره、ريان. ل أ ن ه لن أ يغفر الله للكافرين واضح لأني. طيب. الكافرين في محل به. الله الكافرين. الان طيب الناصب لا لا لا ل لا ل لا لا لا لا لا ى أ ف ع لا ل ز م ة و أ ف ع ا لا متعدية、مم. يعني ع أ ف لا ل ز م إما ة أنها لا تحتاج إ ل ى مفعول به مثل نعم او أ ن ه ا تتوصل إ ل ى عوامل أ خ ر ى غير الفاعل بوسط ا ح ر ف الجر مثل تقول ذهبت بزيد ذهبت بزيد فهنا ع فعل ل ف للكافرين متعلقان ل ل ل ل م م ت ت ع ع ق ق ا ا بالفعل يغفر طبعا والفعل المفهول تقول أين المفهول؟ المفعول أ ح ي ا ن ا الفعل المتعدي يعامل م ع ا م ل ة الفعل اللازم لظهور المفعول وعدم الحاجه الى ذكره مثل قولهم يعني مثل هذا لن يغفر الله ماذا يغفر؟ ذنوبهم لن يغفر الله لن الله الكافرين هذا ذنوب يغفر يغفر يغفر فهنا الفعل كي و ب ا ل ك أ ن ه فعل لازم ولا يذكر ا ل م ف ع و ل به م ع ن الفعل اصرفه متعدي للعلم ب ا ل م ف ع و ل به وعدم ا ل ح ا ج ة إ ل ى ذكره جميل ت س ا ر ك الله خ ي ر يعني هنا للكافرين لا ت ص ر ح أ ن تكون مفعول به أ ب د ا لا لا ما تسالون جارو م ت ع ل ق ا بالفعل نحن عندنا التقسيم لازم متعدي لكن أ ح ي ا ن ا بعض ا ل أ ف ع ا ل المتعدي ة تعامل و ك أ ن ه ا أ ف ع ا ل ل ا ز م ة لعدم ا ل ح ا ج ة إ ل ى معمورها الذي هو المفعول به هل, هل, هل, مثل ق... هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعلمون ماذا يعلمون فعل متعد ي لكن هنا حذف المفعول به ليذهب الذهن في تقديره ب فتعومي الفعل ك أ أجري ن ه م ج ر ا ل ل ف ع ا ل ل ا ز م أنه متعد في الأصل, الأصل أنه متعدي متعدي في و هذا الجانب يعني هذا الموضوع ق ض ي ة م ع ا م ل ة الفعل المتعدي ك م ع ا م ل ة الفعل اللازم تدرس يعني بتوسع وتفصيل في علم ا ل ب ل ا غ ة في علم ا ل ب ل ا غ ة الحذف والذكر ستجد هناك بغيتك في هذا الموضوع باب الحذف والذكر الحذف. طيب العامل الثالث كي كي حرف طبعا لفظي عامل لفظي سماعي يعمل في الفعل المضارع النصب كي تكون ن ا ص ب ة بشرط طبعا لم يذكره هنا في لا, في لا, لا اشار إ ل ي ه في المتن ولا أتى به يعني كان ا ل أ ف ض ل أ ن ي أ ت ي بكي مقرونه باللام ل أ ن كي تكون ناصبه للفعل المضارع إ ذ ا جاءت قبلها اللام تقول ص ت التعليم ت بها لام تقول جئت لكي أ د ر س ه اللام هنا حرف ج ر لكي لكن لو قلت جئت كي جئت أدرسه سيأتي لا, ما ما يصح لا يصح ان تقول جئت كي أ د ر س ه ابدا لكن هناك تفصيل في ا ل ق ض ي ة التفصيل هو أ ن ه إ ذ ا ذكرت اللام جئت لكي أ د ر س ه اللام حرف جر ي ب ن ي على الكسر لا محل له من ا ع ر ا ب كي حرف مصدر ونصب يعني مصدر لأنها تؤول مع ما بعدها لأنها مصدر ما بمصدر مجروب اللام تؤول نصب ل أ ن ه ا تنصب الفعل المضارع تعمل فيه النصب أ ق و ل كي حرف مصدر و نصب بجعل السكولا محل لهم العرب ادرس فعل المضارع منصب بكي و ع ل ا م ة نصبه الفتح ة الظاهر ة على آ خ ر ه و الفعل ضمير مستتر وجوب تقدره أ ن ا و كي مع الفعل المضارع في ت أ و ي ل مصدر مجروب باللام يعني يئت للدراسه إ ذ ا لم ت أ ت ي م ق ر و ن ة باللام جئت كي ادرسه هنا إ م ا أ ن نقدر وجود اللام و إ م ا ان لا نقدره إ ن قدرنا أ ن اللام موجود ة فتكون كي, على كي حرف مصدر ونصب ببني على السكون وادرس فعل مضارع منصوب بكي وعند نصب الفتحه الظاهره على اخر والفعل ضمير مستتر وجوب ا ت ق د ي ه أ ن ا وكي مع الفعل في ت أ و ي ل مصدر مجرور باللام المقدره ة ت ق د جئت ل ل د ر ا س ة تقول أ ن ا لا أ ق د ر اللام لا أ ن ط ق ه ا ولا أ ق د ر ه ا إ ذ ا لم تنطق نقول هنا ا ل إ ع ر ا ب يختلف كي هنا تصبح حرف ج ر جئت كي أ د ر س ه إن نصب قدرت حرف اللام فكي إ ن لم تقدر اللام فتكون كي حرف جر مبني على السكون لا محل له م ا ل إ ع ر ا ب ايه طيب و أ د ر س أ د ر س فعل مضارع منصوب ب أ ن المضمر وجوبا بعد كي وعلامه نصبه ا ل ف ت ح ة والفعل غير المستتر وجوبا تقدره أ ن ا و أ ن المضمر ولكن هذا ا ل ف ي ل هو مصدر مجرور بك ي و ا ل ت جئت ق د ي ر ك ي طيب كي الدراسة ك ي ا ل د ر ا ما س ة م ع ن ى يعني ل ل د ر ا س ة ه ن ا ت ك ولكن ن بمعنى لا. تكون كي ا ت و كيف هي التي ي تقوم و ب ظ ة ا ل ل ت ع ي ج ر و الدراسه ف ع ع ل المظمر منصوب بأن ب ه ا وجبا الآن إذن ع ف ت ل م ذ ا لا يصح أن أقول كي أدرسه؟ لا يصح كي أن أ جئت د ر لا التعبير لأن الفعل هذا إما نفسها يصح يكون منصوب بكي أن و إ م ا أ ن يكون منصب ب أ ن م ض م ر ه بعد كي وجوبا فالنصب لا يفارقه سقلنا إ ن العامل كي أ و قلنا إ ن العامل أ ن ا ل م ض م ر ه بعد كي ف إ ذ ا كي يمكن أ ن ت أ ت ي ن ا ص ب ة ويمكن أ ن ت أ ت ي غير ن ا ص ب ة ت أ ت ي ن ا ص ب ة إ ذ ا جاءت اللام قبلها لفظا أ و قدرت إ ذ ا لم تلفظ ت أ ت ي غير ناصبه اذا لم نقدر اللام قبلها فتكون حرف جر ويكون ا ل ف ع ل ب ع د ه ا م ن صوب ب أ ن الموضوع وجوب ا ب ع د ك ي و هنا تخرج عند ا ئ ر ة عمل النصب ل ت ع م ل الجر كما ذكرنا في ا ل نوع ا ل أ و ل قلنا ك ي تكون ح ر ف جر ق ل ن ا ت د خ ل عمار ل استفايلي ف ق ط كيما طبعا هذا ا ل ي ذ كره ا ل م س ن ط ب ع ا ا ل تفصيل س ي أ ت ي عندما نقطع شروع س ن أ ت ي إ ل ى تفاصيل في مساله في كثير من اللحظه ا مرت علينا نحن الان ن ن ت ع ل م علما أ و ل ي ا نعرف عدد العوامل نعرف, عددها، نعرف عملها د د ه ا نعرف ع نعرف ك ي ف ي ة علاقتها بمعمولها ثم إ ذ ا عرفنا هذه المعرفه ا ل أ و ل ي ه ننتقل إ ل ى التفصيل في ش أ ن العوامل ف إ ذ ا أ ح ب طول العمر كي أ ح ص ل العلم قلنا لو قال لكي أ ف ض ل لو قال لكي ل أ ن ه إ ذ ا قال لكي تتعين ل ل ن ص أ م ا إ ذ ا قال كي بدون اللام هنا يمكن أ ن تكون ناصبه إ ذ ا قدرنا اللام ويمكن أ ن لا تكون ناصبه إ ذ ا لم نقدر الله فلو قال لكي كانت عبارته اكثر إ ت ق ا ن ا رحمه الله احب ل ل ه أ فعل مضارع مرفوع على مترفعه ا ل ض م ا ل ظ ا ه ر ة على اخره والفاعل مستتر وجوبا تقدره أ ن ا ط ومضاف ل ف ع و منصوب ل به ا ل ر س ا ل ف ت ح ة ا ل ظ ا ه ر ة ع ل ى آ خ ر ه ومضاف ه و ا ل ع م ر م ض ا ف إ ل ي ه م ج ر ومضاف ر و الرساله ومضاف الرساله ومضاف ن ص ب الرساله ومضاف الرساله ومضاف ا ل ر س ا ل ف ت ح ة و ا ل ف ا ع ل م س ت ت ر ج و ب ا ت ق د ر ه أنا ا ل ع ل م م ف ع و ل ب ه م ن ص ومضاف ا ل ر س ا ل ف ت ح ة ا ل ظ ا ه ر ة ع ل ى آ خ ر ه وكي م عمى بمال فعل ف ي ت أ ومصدر ي ل مجروب ر ا ل م ا المقدره يعني أ ح ب ط و ل ا ل ع م ر ل ت ح ص ي لالمي ع ل ه ن ا تكون ن ا ص ب إذا ق د ر ن ا ا ل ل ا م أ ما إن ل م نقدر ا ل ل ا م كي تكون حرف ج ر كي حرف ج ر و بلا ع ى ل سكولا ما هااله م العرب ا أ ح ص لفعل م ض ا ل ع من ص و ب ي ان ا ل م ض ب ر ة ب ع د ل ا م ب ع د كي م ض ب ر ة و جوبا والفعل ا مستثل جوبا تقدره ي أ ن ا والعلم و ف ع ل به وعلى تصب ا ل ف ت ح ة و أ ح ص ل العلم مع ان ا ل م ض م ر ة في ت أ و ي ل مصدر مجرور بكي يعني أ ح ب طول ا ل ع م ر كي ا ل ع م ر كي تحصيل العلمي يعني لتحصيل العلمي فهنا لا تكون كي ناصبه ذ ل ك ق ل ن ا ف ي ا ل ب د ا ي ة ك و ن لكي ي ك لكي يكون لكي يكون لكي ي ل و ن لكي ي ك و لكي يكون لكي يكون لكي ي ل ك ن لكي يكون لكي يكون ل ي و ن لكي يكون لكي يكون ل لكي يكون لكي يكون ل أ ن ت ك و ن ا ل ل ا م مقدرة ف ت ك و ن ن ا ص ب ة و ي ح ت م ل أ ن ل ا ت ك و ن ا ل ل ا م مقدرة ف ل ا ت ك و ن ن ا ص ب ة إ ذ ن هذا ه و ا ل ع ا م ل ا ل ث ا ل ث م ن ا ل ع و ا م ل ا ل ت ي ت ن ص ب ا ل ف ع ل ا ل م ض ا ر ع ا ل ع ا م ل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 أ ج ا ز ي بها و أ ج ا و ب ب و ا س ط ة إ ذ ن يقول لك شخص س أ ط ي ع الله تعالى تقول له إ ذ ن تدخل ا ل ج ن ة ف أ ن ت أ ج ب ت ه على ما يقول وذكرت له جزاء فعله إ ن فعله إ ذ ن تدخل ا ل ج ن ة طبعا ها إذن, تفلح اذن تفلح لو قال لك شخص س أ ج ت ه د تقول له إ ذ ن تنجح س أ ع م ل الخير تقول له إ ذ ن تفلح طبعا إ ذ ن تعمل ب ث ل ا ث ة شروط تعمل النصب ب ث ل ا ث ة شروط أ ن تكون في صدر ا ل ج م ل ة في أ و ل ا ل ج م ل ة لو جاءت في وسط ا ل ج م ل ة لا تعمل يكون الفعل بعدها مرفوع يعني من الحروف التي تتطلب ا ل ص د ا ر ة لكن ص د ا ر ة الجمله يعني دائما لمن نقول حرف يقتضى ا ل ص د ا ر ة يعني ص د ا ر ة ا ل ج م ل ة ليس ص د ا ر ة الموضوع كله ا ذ ن من الحروف التي تتصدر ا ل ج م ل ة يجب ع ن ي ي أ ن ت أ ت ي في أ و ل ا ل ج م ل ة لكي تكون ع ا م ل ة تقول أ ن ا أ أ ت ي بها في وسط الجمله ة أأتي ب ا في وسط الجملة ولكن س ط ا ج م ل ل ة و لا تعمل ه ا يقول لك س أ ج ت ه د تقول له إ ذ ا تنجح في دراستك هنا إ ذ ا جاءت في صدر ا ل ج م ل ة لو قدمت عليها الجار والمجرور مثلا فقلت له في دراستك إ ذ ن تنجح ب ا ل إ ه م ا ل أ ن ت أ ج ب ت وجازيت ولكن لم تعمل لم تعمل إ ذ ن اجتهد في, في الدراسه اذن ن ج ح ب ا ل ر ف ع لماذا لم تعمل ل أ ن ه ا لم ت أ ت ي في صدر ا ل ج م ل ة بينما لو قلت إ ذ ن تنجح في ا ل د ر ا س ة هنا يجب النصب ل أ ن ه ا جاءت في صدر الجمله ة لا ا هنا لا قبيل تنجح إذن في الدراسة تنجح تنجح تنجح إذن إذن على قبيل أولى في هنا لا يوجد فعل لتعمل به لكن لما نقول في ا ل د ر ا س ة إ ذ ا تنجح هنا اتصلت ب ا ل م ع م و لكن و ل الذي م ن ع ه ا م ن ا ل ع م ل هو ت قدم عدم وجود عدم ماجئه في ص د ا ر ة ا ل ج م ل ة أ م ا لو قلت تنجح إ ذ ا هنا لم تتصل ب م ع م و ل واضحة فكرة يعني هي ع م ل ه ا في قصور شيء إذا مجرد أن يؤخر يسقط, يسقط عمله نعم. فهذا الشرط ا ل أ و ل أ ن تكون في صدر ا ل ج م ل ة الشرط الثاني أ ن يكون الفعل الذي ن ص بعدها ت ه ا ل ف ل الذي ب ع مستقبلا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ما جاءت جوابا وجزاء له يعني يقع في المستقبل قال لك شخص س أ ج ت ه د في ا ل د ر ا س ة تقول له إ ذ ا تنجح يعني مستقبلا بعد اجتهادي لكن إ ذ ا كان ما بعدها للزمن الحاضر ا ل آ ن في وقت التكلم هنا لا تنسب الفعل المضار حتى لو جاءت في صدر ا ل ج م ل ة ت ولكن ف ر ا ش ر ط الأول ل و الفعل الذي بعدها ب ا ل ن س ب ة إ ل ى الكلام الذي قبلها هو في زمن واحد يا ق ا ن في وقت واحد هو الوقت الحاضر فهنا لا تنصب <تصفيق> مثال ذلك يقول لك شخص أ ح ب ك في الله تقول له إ ذ ن تصدق ب ا ل ر ف ع الصدق في المستقبل أ م ا ل آ ن فهنا لا تعمل لماذا ل أ ن الفعل الذي اتصلت به ليس مستقبلا ولو قال س أ ح ب ك في الله نقول إ ذ ن تصدق ه أيه إذن تصدق ل أ ن هذا الفعل مستقبل ب ا ل ن س ب ة إ ل ى الله ف ع ف ن ق ولكن ه ا مرتبطة ب ا ل ج م ل ة م ا ق ب ل ه ا إذن مرتبطة بالجملة, عملها مرتبطه بالجمله التي جاءت ي ق و يعني لها هذا الشرط الثاني الشرط الثالث الله يفصل بينها وبين ا ل ف ع ل ا ل م ض ا ر ع فاصل سوى القسم إ ذ ن تنجح لو قلت إ ذ ن والله تنجح إ ذ ن والله تفلح تبقى على ما كان لها من عمل اذن ح ر ف يوم وجزاء بلا ن ع ى ل سكون ح ر ف يوم وجزاء ونصب ب ن ا ع ل ى ا ل سكون والله الواو ح ر ف يوم بناء ع ل ى ا ل ف ت ح الله ي س م يروب الوعد عن جره الكسره تنجح فعل مضارع منصب إ ذ ن و ع ل ا م ة ن ص ب ه الفتحه الظاهره على اخر مع وجود الفاصل بينهم القسم <تصفيق> طبعا هناك فواصل أ خ ر ى يعني ق ض ي ة الفاصل بين إ ذ ن وبين فعل مضارع هذه ق ض ي ة فيها أ خ ذ ورد يعني بعض العلماء يذكر أ ي ض ا لا يعني لو فصل بينها وبين الفعل بلال ن ا ف ي ة تعمل لو فصل بينها وبين الفعل بلا والقسم تعمل بعضهم يقول لو فصل بينها وبين الفعل بالندا ء أ و بالظرف أ و بالجار ا ل م ج ر و تعمل ف ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة أ خ ذ ورد لكن المتفق عليه موضوع القسم كل النحات متفقين على أ ن ه ا تعمل إ ذ ا فصل بينها وبين الفعل الذي عملت فيه بالقسم ويستشهدون بشواهد يعني, موجود يعني من و و ج د كلام الفصحى كقول الشاعر إ ذ ن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل ة من قبل المشيب فجاء ب إ ذ ن في صدر ا ل ج م ل ة ما بعدها مستقبل ب ا ل ن س ب ة لما قبلها فصل بينها وبين الفعل فاصل هو القسم هذا الفاصل لا يضر تبقى على ع م ل ه إ ذ ن هذه ش ر و ط ث ل ا ث ة شروط ل إ ع م ا ل إ ذ ن أ ن تكون في صدر ا ل ج م ل ة أ ن يكون الفعل الذي بعدها مستقبل ا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ما جاءت إ ذ ن جواب ا وجزاء عليه أ ن لا يفصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل س و ى ا ل قسم ق ل ن ا ق ض ي ة الفاصل فيها أ خ ذ ورد بين النحات بعضهم يذكر فواصل أ خ ر ى و بعضهم يعني يقتصر ع ن ي ي على بعض الفواصل والفواصل المختلفه ف ي ا هي القسم لا ا لا ن ت هي القسم ولا ولا والقسم ل و معا والنداء والظرف والجار والمجرور لكن قلنا القسم كلهم متفقون على مجيئه فاصلا ا ل أ خ ر ى الفواصل الاخرى بعضهم يعني يوافق عليها والبعض ا ل آ خ ر لا يوافق عليه خ ل ا ص ة الكلام إ ذ ن بمجموع ة هذه, هذه الشروط ا ل ث ل ا ث ة تكون عاملا مؤثرا في الفعل المضارع ا ل م ص ف إ ذ ا تخلف واحد من هذه الشروط فتكون إ ذ ن م ه م ل ة ولا تعمل شيء حرف جواب وجزاء مبني على السكون أو حرف جواب ب م على السكون لا محل لهم الاعراب قد ت ك و ن جواب و جزاء وقد ت ك و ن جواب فقط إيه؟ <تصفيق> يعني بحسب المعنى المعنى هو الذي يحدد يعني السياق هو الذي يحدد معناه ا حرفه،, حرفه جواب فقط <تصفيق> في <المتوارع> <تصفيق> أنت لتجرده من والجازم. و تصدقوا فعل ف ل و ف ع و فعل و فعل و فعل و ف ع و ف و فعل و فعل و فعل و فعل و فعل و ع ل و فعل و فعل فعل و فعل و ا ع ل و فعل و فعل و فعل ع ل و فعل و ا ع ل و فعل و ف ل و فعل و فعل و ع ل و فعل و فعل و فعل و ف ع ت و فعل ع ل و ف قال و الرابع إ ذ ن كقولك إ ذ ن تدخل ا ل ج ن ة إ ذ ن حرف جواب وجزاء ونصب ث ل ا ث م ع هذا الاعراب الكامل إ ذ ن حرف جواب وجزاء ونصب مبني على السكولا ن محلل ه م الاعراب تدخل فعل مضارع منصب إ ذ ن و ع ل ا م ة نصب ه ا ل ف ت ح الظاهره على آ خ ر ه والفعل ا ض م ي ر مستتل ج و ب ا أن تقدره ي أ ن ت ا ل ج ن ة مفعول به منصوب على الفتحه الظاهره على آ خ ر ه لمن قال أ ط ي ع الله تعالى يقول لك شخص أ ن ا أ ط ي ع الله تعالى تقول له إذن تدقل مستقبلا التي تنصب النوع وهي الحروف له الجنة خلاصة الرابع الفعل هذه هي إذن المضارئ من ولكن العوامل ا ل ل ف ظ ي ة ا ل س م ا ع ي ة التي تنصب ا ل ف ع ل ا ل م ض ا ر ع العوامل ا ل ل ف ظ ي ة ا ل س م ا ع ي ة التي تنصب ا ل ف ع ل ا ل م ض ا ر ع تنحصر في الحروف فقط لا توجد أ س م ا ء هي ع ب ا ر ة عن عوامل س م ا ع ي ة لا ا ل أ ف ع ا ل ل ا ت أ ت ي س م ا ع ي ة الافعال كلها ق ي ا س ي ة ولذلك الافعال تنصب الفرن م و ر ع لكنها عوامل قياسيه سياتي الحديث عنها عند الحديث عن عوامل ا ل ق ي ا س ي ة طبعاً نحن نلاحظ طبعاً النوع الخامس قال كلمات, تجزم الفعل كلمات تدخل ج م المبارع كلمات الفعل ت على الفعل المضارع فتؤثر فيه الجزم الجزم طبعا هو ع ب ا ر ة عن الحذف و ا ل ح ذ ف قد ي ك و ن ع ب اذا ر ة عن ح ف حركة إ ذ كان الفعل المضارع صحيح ا ل آ خ ر وقد يكون ع ب ا ر ة عن حذف حرف إ ذ ا كان الفعل المضارع معتل ا ل آ خ ر فهذه العوامل التي سيذكرها ا ل آ ن وهي ع ب ا ر ة عن خ م س ة عشر عاملا عوامل تجزم الفعل المضارع خ م س ة عشر عاملا قلت خ م س ة عشر عاملا ن ق و ل هي ع ب ا ر ة عن خمسة عوامل ش ر عاملا نعم ع طبعا بصورة الجمع من الصرف عامل مفرد عوامل الصرف من مفرد تجزم الفعل المضارع هذه العوامل ع ب ا ر ة عن خ م س ة عشر عاملا تؤثر في الفعل المضارع الجزم وقل ن الجزم ا هو عباره الحذف قد يكون حذف ح ر ك ة إ ذ ا كان الفعل صحيح ا ل آ خ ر وقد يكون حذف حرف إ ذ ا كان الفعل معتل ا ل آ خ ر طبعا في كل الانواع أ ن و ع المتقدمة أ ا ل ا ر ب ع ة ا ل م ت ق د م ة قال حروف لما جاء إ ل ى عوامل ا ل ج ز م قال كلمات والسبب في ذلك أ ن عوامل ا ل ج ز م تتراوح بين أ س م ا ء وحروف يعني بعضها أ س م ا ء و بعضها حروف ولو قال حروف ماذا ما بشملت ا ل أ س م ا ء هذه لم تشمل عبارته ا ل أ س م ا ء ولو قال أ س م ا ء تجزم ا ل ف ع ل ا ل م و ا ر ع لم تشمل هذه ا ل ع ب ا ر ة ا ل ع ا م ل ا ل أ خ ر ى التي هي الحروف ولذلك ف ر إ ل ى ك ل م ة أ ك ث ر ش م و ل ي ة فقال كلمات ل أ ن ا ل ك ل م ة تشمل الحرف وتشمل الاسم فكانت هي ا ل أ و ف ق في هذا العنوان ل أ ن ما يدخل تحتها أ س م ا ء وحروف ومن خلال هذا الباب ايضا نتبين أ ن العوامل ا ل س م ا ع ي ة تنحصر في ا ل أ س م ا ء والحروف فقط لا توجد أ ف ع ا ل هي ع ب ا ر ة عن عوامل نفطيه س م ا ع ي ة و أ ن العوامل ا ل س م ا ع ي ة بالنسبة للأسماء لا تعمل إلا الجزم تعمل لا يوجد عمل ن ن د ا ا ع و سماعي ة هي ع ب ا ر ة عن أ س م ا ء تعمل الجرس وفي ا ء المضافه المضاف ومضافه إ ل ي لكن هذا ه قياسي ليس ا ل إ ض ا ف ه للاسلام يعمل الجرس في, في, في, في الاسم ا ل آ خ ر ولكن قياسي عمل ا قياسي س ي أ ت ي في هذا العمل ا ا ل قياسي نحن نتكلم عن العمل ا اللفظي ة السماعي ة ل ك م العمل ع ي ا و ا اللفظي ة السماعي ة ا ل أ س م ا ء لا تكون عامله الا في مجال ا ل ج ز م لا يوجد عندنا أ س م ا ء تعمل الجر سماعا المقياس الموجود لا يوجد عندنا أ س م ا ء تعمل النصب سماعا لا يوجد عندنا أ س م ا ء ترفع وتنصب أ وترفع ن ص ب و ت سماعا ا ل أ ن و ا ع ا ل أ ر ب ع ة كلها حروف ا ل س ا ب ق ة النوع الخامس ينقسم إ ل ى حروف و أ س م ا ء أ س م ا ء س م ا ع ي ة وحرف س م ا ع ي ة ولا توجد أ ف ع ا ل س م ا ع ي ة الافعال ق ي ا س ي ة هذا أ م ر ا ل أ م ر ا ل آ خ ر أ ن الانواع ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل ى التي هي عوامل الجر و ع و ا م ل و ا ل ع ا م ل التي تنصب وترفع و ا ل ع ا م ل التي ترفع وتنصب خ ا ص ة بالاسم أثقل الثلاثة على الفعل هذه الثلاثة و ان النوعين ا ل أ خ ي ر ي ن ا ل ذ ي ن هما الحروف التي تنصب ا ل ح ر و ف العوامل ت تنصب ي و ا ل التي تجزم هذه خ ا ص ة بالفعل تدخل على الفعل طيب قال النوع الخامس كلمات تجزم الفعل الموارق قال وهي خ م س ة عشر ك ل م ة تدخل على الفعل المضارع فتؤثر فيه الجزم وهذه العوامل التي ت ج ز م الفعل المضارع أ ي ض ا تنقسم إ ل ى قسمين عوامل تجزم فعلا واحدا تؤثر في فعل واحد بعدها فقط وعوامل تجزم فعلين ب د أ بالقسم ا ل أ و ل الذي هو ع ب ا ر ة عن عوامل تجزم فعلا واحدا قال كم عددها عددها خ م س ة عشر عاملا جمالا العوامل التي تجزم فعلا واحدا أ ر ب ع ة عوامل هذا ما ذكره المصنف رحمه、الله. اما ل ل ه أ إ ذ ا ذهبنا إ ل ى كتب النحو ا ل أ خ ر ى سنجد عاملا آ خ ر هو الجزم في جواب الطلب الجزم في جواب الطلب يعني قل تعالوا اتوا اتوا فعلا مضالع مجزوم ل أ ن ه جاء جوابا لتعالوا هذا العامل、مم. الذي ق ل تعالوا اتلو بعض النحات ذهب إ ل ى أ ن الفعل مجزوم ل و ق ع ه جواب طلب فيكون عامل الجزم هنا معنوي、مم. وتصبح العوامل ا ل م ع ن و ي ة ع ب ا ر ة عن ث ل ا ث ة وبعضهم قال لا الفعل المضارع مجزوم ب أ د ا ة شرط م ح ذ و ف ة مع فعلها تعالوا ف إ ن تاتوا أ ت و أ ل فهنا يصبح الجاذب عامل لفظي و ع ب ا ر ة عن انفه نريد ن أن أ ن نقول العوامل التي ت ج ز و طبعا الجواب الطبي ل ج ز م فعل واحد لا ي ج ز م فعلين من قال ه إ ن ه مجزوم ب إ ن مع فعلها مع فعل الشرط فهو من باب الجواز م التي ت ج ز م فعلين ها؟ ومن قال هو مجزوم بجواب الطلب بدون تقدير إ ن هو من باب العمل الذي تجزم فعلا واحدا وهو عامل معنوي جواب جواب طلب الطلب وقد جاء جوابا له فهو مجزوم معنوي كونه بلفوظ وقد فهو الطلب عامل هذا الأمر يقال الطلب بتعالو طلب له صف يصبح أمر يمكن أن أنه إذن عمل قياس أعمل قيا... لفظي عمل لفظي. لفظي وليس معنوي فكل هذه الاحتمالات وارده ة يمكن أن, أن ت ق لكن المتفق عليه أ ر ب ع ة لاحظ أ ن المصنف يذكر المتفق عليه في الغالب、يعني. لم ولما ولام الأمر ولام العوامل الأربعة ناهية هذه تجزم فعلا واحدا ولام الامر ولا ا ل ن ا ه ي ة ن أ ت ي الى العامل ا ل أ و ل الذي هو لم لم حرف جزم يعني يجزم الفعل المضارع يؤدي إ ل ى حذف ا ل ح ر ك ة من آ خ ر الفعل الصحيح أ و حذف الحرف المعتل ا ل أ خ ي ر في الفعل المضارع لم حرف نفي تفيد النفي تنفي ما بعدها يدرس لم يدرس نفيت الدراسه وقلب أ ن ه ا تقلب زمن الفعل الذي بعدها يدرس فعل مضارع عندما تقول لم يدرس صار الفعل ا ل ماضي من حيث ا ل م ع ن ى ه يدرس في الماضي فنقول لم حرف نفي ل أ ن ه ا تنفي الفعل الذي تدخل عليه طبعا لا تدخل إ ل ا على المضارع وقلب ل أ ن ه ا تقلب زمانه والفعل المضارع يحتمل الحال أ و الاستقبال إ ذ ا دخلت عليه لم صار للماضي من حيث المعنى ممكن يوم في والماضي لا تقلب الزمن إلى الماضي في القتل لم الماضي يكون يمكن يكون أن إنه أن أيضا أردت أن في في يدرس في أنفي وإذا أقول للحال الحال لا القتل لا للحال للحال ماذا طبعا تقلب إلى حسب الفعل اذا ل ل ف ع إ كان النفي ل ج م ل ة ا س م ي ة لا للنفي المطلق لا يدرس لا يدرس ا ل آ ن لكنها لا, لا تعمل فلم هذه أ م ر ضروري فيها لم حرف يجزم ويقلب زمن الفعل الذي يدخل عليه إ ل ى المضي ويجزمه فتصبح ذات ثلاث مهام حرف نفي وقلب وجزم مبني على السكون لا محل له من الاعراب يدرس فعل مضارع م ج ز و م بلم وعلم جزمه السكون النفي بلم يمكن أ ن يكون مستمر الى إ ا ل زمن ا ل ح ا ض ر ويمكن أ ن يكون مستمر إ ل ى مبعد ا الزمن ا ل ح ا ض ر ويمكن أ ن يكون منقطع حدث وانتهى النفي حاصل في الماضي ولكن ي م ك ن أ ن يكون مستمر إ ل ى وقت التكلل م ويمكن أن يستمر أن إ ى ما بعد التكنم بعد فتقول لم يلد ولم يولد لم يلد في الماضي والنفي مستمر إ ل ى ا ل آ ن وسيستمر في المستقبل هذا ن ف ي نقول عنه غير منقطع يعني مستمر لم حرف نفي وقلب مبني وجزم مبني على السكون لا محلله من العرب يلد فعل م غ ا ر ع م ج ز و م بلم وعلى جزمه السكون ولم يولد الواو حرف عطف من ب ي على الفتح ل ا م ح ل ل ه م العرب لم حرف نفي وجزم وقلب م ب ن ي على السكون يولد فعل مضارع مبني ل ل م ج ه و ل مجزوم بلم وعلام ة جزمه السكون النفي ماضيا وحاضرا ومستقبل مستمر لكن يمكن أ ن يكون النفي منقطع يعني انتفى ثم ثبت لم يقم ثم قام هذا سمي نفي منقطع يعني انتهى النفي وعقبه إ ث ب ا ت ف إ ذ ا لم حرف تنفي تجزم تقلب زمن الفعل المباره إ ل ى الماضي لما أ خ ت لم اخت لم في المعنى وفي العمل تنصب وتقلب وتجزم تجزم, تجزم تجزم تجزم تنفي وتجزم وتقلب لما تنفي المباره تقلب زمانه من المستقبل إ ل ى المضي تجزمه ف إ ذ ا لم ولما يشتركان في كونهما حرفين في كونهما جازمين في كونهما نافيين في كونهما مختصين بالمضارع في كونهما يقلبان زمانه من المستقبل أ و الحاضر إ ل ى المضي هذه خ م س أ م و ر يتفقان بها لم ولما طبعا يختلفان من وجه اخرى هناك اوجه اختلاف نقول لما النفي بها يمكن أ ن يكون مستمرا إ ل ى الوقت الحاضر ويمكن أ ن يكون منقطعا تقول لم يقم ثم قام أ م ا لما لا تقبل هذا الكلام لما النفي بها نعم وجه إ ل ى الماضي ولكنه مستمر إ ل ى وقت التكلم لما يقم يعني إ ل ى ا ل آ ن ولذلك لا يصح أ ن تقول لما يقم ثم قام هذا كلام متناقض لما تفيد النفي إ ل ى وقت التكلم و أ ن ت أ ت ي ت بعدها بشيء يقطع النفي في الماضي من ها؟ من هذا من الفروق هذا الفروق من بينما لم يمكن أ ن يكون المنفي بها مستمر إ ل ى الحاضر ويمكن أ ن يكون منقطع、مم. لم يقم ثم قام لا ك ن ل ت ت أ يصح لما لا يقم ثم قام ي هذا أ م ر هذا أ ح د الفوارق بين لم ولما ا ل أ م ر الثاني أ ن لما تفيد توقع حصول ما بعدها تؤذي باحتمال حصول ما بعدها بخلاف لم بل لما يذوقوا عذاب يعني إ ل ى ا ل آ ن لم يذوقوا ولكن في المستقبل سيذوقونه فلما تؤذي باحتمال حصول ما بعدها اي نعم يعني الى الان لم لكن سياتي في المستقبل لم لا تفيد هذا المعنى لا تحتمل هذا المعنى هذا, من الفو... هذا الفارق الثاني بين لم ولما أ ي ض ا لم آه لا يمكن أ ن يحذف الفعل بعدها بينما يمكن أ ن يحذف بعد لما تكون مسافرا ف أ ت ص ل عليك أ ق و ل لك هل دخلت الرياض هل وصلت ا ل م د ي ن ة تقول قاربتها ولما يعني ولما ادخل ولما د خ ل فتحذف الفعل وتذكر الحرف فقط لكن لا يمكن أ ن يقال قاربتها ولم لم يرد في لسان العرب حذف الفعل ا ل م ا ر ع بعد ل م ولكن ورد حذف الفعل ا ل م ا ر ع بعد لم هذا الفارق الثالث الفارق الرابع أ ن لم يمكن أ ن تذكر مع تقترن بحرف الشرط إ إل ن لم تدرس لم تنجح بينما لا يصح هذا المعنى مع لم ا لا يصح أ ن تقترن لما بحرف الشرط ان إل لم تدرس لما تنجح لا يصح هذا الفارق الفارق الخامس أ ن لم خاصه بالجزم لا يمكن أ ن تفيد غير الجزم بينما لما يمكن أ ن ت أ ت ي ج ا ز م ة و يمكن أ ن ت أ ت ي غير ج ا ز م ة يمكن أ ن ت أ ت ي بمعنى إ ل ا عزمت عليك لما فعلتك ذ ا يعني إ ل ا فعلتك ذ ا و إ ذ ا جاءت بمعنى إ ل ا لات ج ز م ا ل فعل ا ل مباره لاتكون ج ا ز م ة و يمكن أ ي ض ا أ ن ت أ ت ي بمعنى يعني تقول لما جاءني أ ك ر م ت ه يعني تربط وجود شيء بوجود شيء آ خ ر لا لا يعني نقول لم لا ت أ ت ي إ ل ا م ت ص ل ة بالمضارع ولا ت أ ت ي إ ل ا ج ا ز م ة بينما لما يمكن أ ن لا ت أ ت ي ج ا ز م ة فاذا إذا لم ت أ ت ي جازمه يعني تدخل على الفعل المضارع وتكون اسم ت ك و ن إ ي ج ا ب ي ة بمعنى إ ل الا بمعنى إ حرف يعني غير جازم وتكون ظرف لما جاءني أ ك ر م ت يعني حين جاءني أ ك ر م ت ربطت وجود المجيء الاكرام ل إ بوجود المجيء والرابطه لما ا ل ر ا ب ط ة و ل م ا التي بمعنى إ ل ا لا تجزمان التي تجزم هي لما التي هي حرف نفي هي ا ل ج ا ز م ة فهذه خ م س ة فوارق بين لم ولما كما أ ن هناك خمس أ و ج ه اتفاق طيب الثالث طبعا عامل يعمل في الفعل المضارع المثال الذي ذكره قال والثانية لما ل قال و ا ل ث ا ن ي ة لما ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة يعني التي تجزم الفعل المضارع لأنه قال كلمات فلا يرفع ان يقول وثاني ا ل ي ق و ل وثاني ا ل يعني و ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة لما نحو لما ينفع عمري لما حرف نفي وجزم وقلب ابن على السكون لا محل له من الاعراب ينفع فعل مغاره مجزوم بلما وعلى من جزم ه السكون الظاهر في آ خ ر ه عمري فعل ا مرفوع و ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ا ل ظ ا ه ر ه اظما ل م ق د ر ه على آ خ ر ه عمر ع ع ب ا ر ة عن ك ل م ة عمر ولياء ا ك ل م ة أ خ ر ى عمري نقول مرفوع و ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ا ل م ق د ر ه على آ خ ر ه منع من ظهورها ا ش ت غ ا ل ا ل م ح ل ب ح ر ك ة م ن ا س ب ة الياء وهو مضاف والياء ظمير متصل يوم ا تكلم ض م ي ر متصل على السكون في محل جر مضاف إ ل ي ه طبعا س ي أ ت ي في المستقبل تفصيل القواعد ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل إ ع ر ا ب التقديري سواء كان للثقل أو ك ا ن للتعذر أو ك ا ن للمناسبه ة سيأتي فيما ف بعد ن للمناسبة بسبب مناسبة الياء لأنه لا يمكن قبل الياء طيب إذن ا الإعراب الحركة الياء لا الإتيام الياء هذا قبل قدرت بسبب بضمة طيب هو اللعامل الثاني او الكلمه الثاني التي تعمل الجزم في الفعل الموضع وتكتفي بفعل واحد ا ل ل ثالثه يعني والكلمه ثالثه التي تعمل في الفعل الموضع الجزم تجزمها لعم الامر لعم الامر هي لعم التي يطلب بها الفعل لتدرس نقول لعم الامر حرف مبدا على الكسر لعم الاعراب تدرس فعل مضارع مجزوم بلام ا ل أ م ر وعلام ا ل ج ز م السكون والفعل ا مستتر ج و ب ا تقدره أ ن ت اللام قد تسمى لام ا ل أ م ر وقد تسمى لام الدعاء وقد تسمى لام الالتماس تسمى لام الالتماس إ ذ ا كان الطلب موجه من شخص إ ل ى من يساوي ه في ا ل ر ت ب ة و ا ل م ن ز ل ة ك أ ن يقول الطالب لزميله لنجلس فهذا لا, لا يسمى أ م ر و هذا يسمى التماس إ ذ ا كان من الاعلى ل ل أ د ن ى نسميه أ م ر ا من شخص يعني من ا ل أ ب لولده أ م ر إ ذ ا كان من ا ل أ د ن ى إ ل ى ا ل أ ع ل ى نسميه دعاء لا م د ع ا ء هذه المعالي ت ط ر أ على اللام ولكن تبقى اللام هي ا ل ج ا ز م ة تفيد هذه المعالي اللام الامر موجود فيها ولكن اختلفت التسميه باختلاف الامر أ م ر مع استعلاء وعكسه دعاه وفي التساوي فالتماس وقعه قال المثال الذي قال و ا ل ث ا ل ث ة أ ي و ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ل ث ة لام ا ل أ م ر ن ح و ليعمل عملا صالحا طبعا إ ذ ا كان هذا المثال ع ب ا ر ة عن نص ق ر آ ن ي فلا يصح كسر اللام ل أ ن ا ل ق ر ا ء ة وليعمل عملا صالحا أ م ا إ ذ ا كان ع ب ا ر ة عن مثال فلا إ ش ك ا ل في كسر اللام يعمل ل أ ن اللام ا ل أ م ر إ ذ ا سبقت بالفا ء أ و بالواو يمكن أ ن تكسر ويمكن أ ن تسكن فلتدرس ولتدرس سكنت يمكن أ ن نقول ولتدرس ها يمكن أ ن تقول فلتدرس لكن التسكين هو ا ل أ ق و ى وهو ا ل ق ر ا ء ة ا ل ق ر ا ء ة ح ا ف ل ع ن ع ا ص ب ة ت هناك اشياء ل ل م س ل م ي ل ك م ا ص ب ح ر اصبحت اصبحت ا ص ب ل ت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ع ب ح ت اصبحت ا م ب ح اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت م ص ب ح ت اصبحت اصبحت اصبحت م ص ب ح ت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحتتت ا ل ب ت اصبحت اصبحت اصبحتت اصبحت ا ص ح ت ص ف ة لعمل المنصوب وعن التصوير فتحظه ا ل ر على آ خ ر ه طيب هذا العامل الثالث أ و ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ل ث ة التي تجزم فعلا واحدا ا ل ر ا ب ع ة يعني و ا ل ك ل م ة ا ل ر ا ب ع ة التي تجزم الفعل المضارع لا ا ل ن ا ه ي ة أ خ ت لا أ و المقابل للام الامر اللام ن أ م ر ب ه ا و ل ا أما ل ا ف إ ن ن ان ن ك ى ب ه ا في ا ل ن ه ي ل ا ق ا ك و لك ان ت ك لك ان تكون لك ان ي ا و ن لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان ت ك ل ان تكون ل ا ل م ك ا ر ع ل ا و لك ن في ا ل ن ه ي ل ا ت ذ ن ب ل ا حرف ن ه ي و ج ز م ا ب د أ ع ل ى ا ل س ك و ن لك ان تكون لك ان ت ك ا ب تكون ب فعل م ك ا ر ع م ج ز ت ك و ل ا و ع لك ان تكون لك ان تكون و ا ل ف ا ع ل م س ت ت ج و ب ا ت ق د ر ه أ ن ت هذه العوامل ا ل أ ر ب ع ة التي تجزم فعلا واحدا هذه ايضا ل ل الأربعة ل ع و ا ا م ت تجزم نعم فعلا واحدا أ ي لا مثل لام الامر قد, يكون النهي بها يسمى قد يسمى الكلام بها نهيا ان كان من ا ل أ د ن ى إ ل ى ا ل أ ع ل ى وقد يسمى التماسا وقد يسمى دعاء ا ل ن س ب ة للا ا ل ن ا ه ي ة طيب قال وهذه ا ل أ ر ب ع ة تجزم فعلا واحدا طبعا وهذه ا ل أ ر ب ع ة حروف تجزم فعل واحد كل ما تقدم كل ما تقدم من العوامل هي عوامل تعمل في غيرها ولا يعمل فيها غيرها وهي ع ب ا ر ة عن حروف كل العوامل التي تقدمت حروف العوامل ا ل آ ت ي ة التي هي الجوازم التي تجزم فعلين طبعا يوجد فيها حرف واحد متفق على حرفيته و هو إ ن هذا حرف أ م ا ا ل ب ق ي ة فهي أ س م ا ء منها متفق على اسميته وهو الغالب طبعا ومنها ما اختلف في اسميته وهو إ ذ ما و إ ذ ا ما وماهما بعض النحات قال هذه ح ر و ف ا ل ث ل ا ث ة وبعضهم قال هي أ س م ا ء والراجح أ ن ه ا أ س م ا ء و ل ك ا ج و أ ن ه اسم و ه اسم و هو ا م ه اسم و هو اسم اسم و ه اسم ه اسم و ه اسم ه اسم و هو اسم اسم و هو اسم و هو اسم و ه اسم و هو اسم و هو اسم و هو ا س هو ا هو اسم و هو اسم و هو اسم و هو ا ل ر ا ج م ف ي ه ا أ ن ه ا حرف عند س م و هو اسم و ه اسم و هو اسم و ه اسم هو اسم و هو اسم ه اسم هو ا م و هو اسم اسم ا م و هو اسم و إ ذ م ا أ خ و إ ذ م ا و ل ك ن ا س ت خ د ا م إ ذ م ا أكثر م ن ا س ت خ د ا م إ ذ ا م و ا حتى قيل إ ن إ ذ ا ما لا تستخدم إ ل ا في ضروره الشعر فقيل هي حرف وقيل هي اسم والراجح وفق اختيار سيبوه ي حرفيتها مهما قيل هي حرف وقيل هي اسم فهي عامل و م ع م و ل بان واحد أ م ا العوامل ا ل م ت ق د م ة هي عامل فقط يعمل في غيره ولا يعمل في ه غيره وهذه من خصائص الحروف أ م ا أ ن يكون ا ل ك ل م ة ع ا م ل ة في غيره ا و م ع م و ل ة في غيره ف ه ذ ا من خصائص ا ل أ س م ا ء و ا ل أ ف ع ا ل طبعا نقف عند هذا الحد نقف عند العوامل التي تجزف فعلا واحد ة وفي الدرس القادم إ ن شاء الله نكمل العوامل التي تجزف ف ع ل ي ن ل أ ن ن ا أ و ل ا نحتاج إ ل ى ذهن م ش ي ط صافي و هي طويله يعني تحتاج إ ل ى وقت صلى الله على نبينا محمد و على اله و سلم الكلام عليها يطول في الدرس القادم إ ن شاء الله تكمل